وليؤدي الذي اتمنى أمانته وليتك الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ عَذِيمٌ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في يُقُمْ أَوْتُ فَوْ يُحَاسِبُكُم بِاللَّهِ الله الله الله الله, الله, الله, الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء <تصفيق> لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما فيه Fail of you. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الله الله يالله. الله الله وقالوا سمعنا وأطانا غفرانك رب ربنا وإذلك المصير لا نفرق بين أحد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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أغطأنا مِل لديَ إلَ إْسأَلَ كَمَ ربنا ولا تحمزنا ما لا طاقة لا وعفو أن أغفر لنا ورحمنا أنت موزانا